والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أفسهن بالمعروف